قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَظَلَّ مِنْ مَن يَدْعُو مِنْ دونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا بِنَاتِمْ قَالَ الَّذينَ كَفَروا لِلْحَقِ لَمْ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى ؟ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحما وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى ذا إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضى وأصلحني في ذرّيتي. إني تبت إليك وإني من المسلمين أولائك الذين لا تقبل عنهم أحسن ما عملوا ولا تجاوز عن سيئاتهم ولا تجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتُعِيدَانِ لِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ قَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنْ نَوَّعَ اللَّهُ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا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 فاليوم تُجْزَوْنَ عذاباً هوناً بما كنتم تَسْتَكْبِرُونَ في الأرض بغير الحق بما كنتم تَسْتَكْبِرُونَ في الأرض بغير الحق وبما كنتم تَفْسُقونَ والقرء خائفٌ إلَّا أن درقَوه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدو إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.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 كذلك نجزي القوم المجرمين، ولقد مكنناهم في ذا؟ إن مكنناكم فيه، وجعلنا لهم وجعلنا لهم سماع وابصار وأفئدة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا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 وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا ذا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم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 من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وما لا يجبر داعي الله فليس بمجذ في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من بلا بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون